अर-रहमान अलमा अल-कुरआन عَلَّمَهُ الْبَيَانَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ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 fahlak al insan amin cehhal in kaal fakh rodzol of karora wa file quality chor ما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبيأي آلاء ربكما تكذبان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 يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آل ربك ما تكذبان يرسل عليكم ما شواض من نار وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تكذبان فإِذَا شَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كالدِّهَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَيَوْمَئِذٍ يُسْأَلُ عَن ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌّ ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيوخذ بالنواصي والأقدام فبي ربك ما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوف بينها وبين حميم آلاء فبيئالا ربك ما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنة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 ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكين على فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتين دان فَبِأيَّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكذِبَانِ فِيهِنَّ قَاصرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثُنَّ إِلَّا سُقَّبَ وَلَا جَانَ فَبِأيَّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكذِبَانِ كَأَنَّهُمْ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانَ فبأي آلاء ربكما تكذبان هل الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهمتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضبان ولكن اصبحت اقوى ان يكون هناك اقوى ان يكون هناك اقوى ان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان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 متكين على رفرف خضر وعبقري حسان فبيي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام